بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق مِن شَرِّ مَا خَلَقَ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ وَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النفافات في العقد ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد হাস